في آياتنا في الآقاء في أنفسك نسأل أنت تنظر إلى نفسك إلى جسدك فعند تنظر إلى جسدك لكن حينما تتعمق بالفهم الدقيق إلى كون هذه اليد كيف تتحرك وهذه العمي كيف تبصر كيف تنقل الصورة وكيف يتعاون البياض مع السواد في نقل هذه الصورة بأبعادها الخمسة وليس الثلاثة وبألوانها الستة عشر وبأقيستها وبأقيست الواحدة والعشرين فتنتقل الصورة على ما عليه في الواقع هكذا تتعمق في النظر بمظرطة مختلفة فتجد ثم أن هذه العادة حقيقتها معجزة عادة معجزة وليس كما نعتدها نحن لكن حينما يتلف الإنسان على ما ألف عليه يجعل الضاب له في نظر وعدا إلى الشيء كان معه ولكن أبعد عليه النظر ليراه على حقيقته نظرة مختلفة فصار خارقا للعادة وليس خارقا للموجود لأنه وجد هكذا كمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نبع الماء من بين أصابعه هذا أمر خارق لكن أنت تنظر إلى السماء والماء يسقط من السماء فعادي يعني فتقول أين كان الماء مخبؤا في السماء ولم يسح علينا إلا أن الله قدو أن يقتر ثم تنظر نظرة مختلفة لو قدر لهذا الماء أن ينسح علينا لغرقنا لماذا يتسقط بحبات لا تؤثر في جسم الإنسان ولا تثقه جدا إذن هناك نظرة يجب أن ننظر بأي مختلطة هذه العهدات هي في حقها إعجاز لكن حينما اعتدنا عليها هذا من رحمة الله حتى لا ننظر إلى الشيء بغيلا ما يجب أن ننظر إليه فنألف الحياة ونسكن إليها ونعبد الله على تمامينة وعلى سكينة ومر ومر الإنسان التعشوية لكي ينظر إلى الخلق نظرة إعجاز فإنه يزداد إيمانه كما قال إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي سأل ربه قال رب أريد كيف تحمي الموتى الله تعالى يعلم أن إبراهيم اصطفاه بالخلة وهو يعلم صدقه وميته ولكن سؤال ربنا لإبراهيم لم يكن من قبير الاستفسار والاستخبار ولكن كان من قبيل اغراضي نوايا ابراهيم ليكون قدوه لابنائه فقال قال اولا دون قال بلا اي امنت ولكن سؤالي له مقصد اخر وهو ايش ليطمئن قلبي بان القلب بين اسبوعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو الله هم يام ثبت القلوب ثبت قلب على ذينك وآسي بنت مزاح دعت دعاءا جميلا وهي تقول ربي نجينك من فرعون وعمله مخافة أن ينتقل إليها العمل فتألفه فتصنع مثل ما يصنع فرعون فاستعادت من فرعون واستعادت من عمل فرعون كموقع فلذلك ربنا تبارك وتعالى حينما أنزل غضبه على قارون وهو يهز أعطافه بدلائل الكبرياء والكبرياء رداء الله لا يجد لأحد أن يلبسه ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال فخسفنا به أي بقارون وبداره الارض لماذا ليستصل الإقاع والموقع به لانه خرج على قومه في زينته اي تبخر فاستصل الايقاع والموقع معه ليشد عن العاده في الاستصقال كما شد عن العاده في فيما ذهب اليه الناس والناس يتعجبون يقول ويك ان ما ويكأن الله يبسط هذه في المياسه قال ويك انه هذا سئلت قبل احد فضل امس عن اعرابها وستتمنى ان شاء الله ويكن قد تكون انا نسيت البارحه كطوني خبر عزوز بن اسرائيل نعم بعد اذنكم ما كيف اذا المعجزه لا تسمى معجزه الا باربعه شروط أن تكون خارقة للعهدة جرت على يد الموافق فتسمى معجزة إذا جرت على يد نبي وتسمى كرامة إذا جرت على يد ولي وأن تكون مقرونة بالتحدي وأن تكون سليمة من المعارضة لمعنى لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها فالقرآن الكريم سمي معجزها لأنه لهم من أربع شروط خارقها لأنسنة العرب زرت على يد النبي وهو الموافق ووقع بها التحدي لأن الله تحدى بها الهلغاء فقال فلياتوا بصورة قال فلياتوا بعشر سور ثم قال فلياتوا بأد آية فتحداه بالعصر ثم بالواحدة ثم بالجزء وقالوا أقل ما وقع به التحدي آية واحدة آية في حجمها آية آية وقعة بها التحدي في تغمونها وتصميفها وإقاعها ومعانيها حتى الحروف كيف وكبت حروف, كتركبات. حروف كتركبات من إقاعاتها الصوتية معجزة جدا فحينما تسمع آيات الكتاب تنفذ إلى عمقك بأصواتها المنحدرة المتحدرة المتآلفة المتراصة لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمثل هذا ولا هذا القرآن العظيم سبق أن نبهتك إلى قضية وقوع الإعجاز في القرآن الكريم مثلا شاعر كتب بيتا أحيانا تجد فيه خللا إذا كتب عشر أبيات سبعين بيت لا متفق أحد خلل لأنه يعجزه أن يكون سالما كله فالمتنبيه وهو الذي يستشهد به الشعراء وقع له هنات في شعري قصيدة أبو الشمقنق المغيري ما تسمى الشمقنقية وهو ابن الونان ابن الونان ابن الشمقنق كان في عهد السلطان مليم محمد أبو محمد محمد فهذه كتب في منح السلطان لأنه تنكر له الوزراء بعد موت أبيه وكان أبوه من أقاري يعني قريبا عند السلطة هذه القصبة أراد أن اتحبت بها جملة الشعراء فلما ذهل بعنف وقع له في مطلع قصيدة ست هانت أي ستة سقفات ماهو مطلع قصيدة الشمقنقية سيطة قال يا سيدي سيطن بأبو الشمقنق آبيه رياجة تقريباً على عن بحر رجلس ما كنت نسيتها المطلع دياناً نسيتها ولكن وقعت في ستة هنالك إن شاء الله تذكرها <تصفيق> فوصد فيها الخيول ووصد فيها وجاء بي في غريب الضغى وجاء بكذا ثم بالغزة كأنه جاء بأمراض الشعري كلها لكن ما تتقرأ تحس في كل مرة بجفاف في الضمين علاس إنه دخل بعنف مش دخل برحمة القرآن مدخل برحمة دخل برحمة ليأخذ إلى القلوب فمثلا حينما تقول لو كنت كنت كتمت السر كنت كما كن وكنت ولكن ذاك لم يكن تكرار هذه الكلمة تخل بفصاحة البيت لأن من شروط الفصاحة أن لا يكون هناك تكراره خل يثقل النطق قال الإمام الأخضر بسكر رحمه الله صاحب الجوهر المكنون فصاحة المفرد أن تخلص من تنافرين غرابتين قل في وفي الكلام من تنافر الكلم وضع في تأميد وتعقيد سليم وفي الكلام صفة بها يطيق تأدية اللفظ بالمعنى الأنيق أو تأدية المقصودة باللفظ الأنيق فقل أن هذا التكرار يخل بالفصاح لما تقول لو كنت كنت كتمت للأرض أو لو أن النواجد جداً نوى نوى النوى أو تكرر حقاً وقدر حربين بمكان قفر وليس قرب وقدر حرب قبر, قبر كأن شيئاً يطرق ذهنك لكن انظر إلى آيات الكتاب في آية جاءت ثمان ميمات متتابعات من أحداً من أحداً من أحداً من إذا جاءت كلمة أحداً من أحد ميمات متتابعات أكيد غد جاء ثقيلة لكن في الكتاب جاءت من رفتها بحر بإعجاز الليلة جاءت؟ في وعلى امان ممن منعك تمني تمني من فضاء ساكنه متحركه وساكنه متحركه بايقاع جميل بالذات خلوني انها جمال وعلى امان ممن منعك طلع شننا هل بتحس بالثقل هذا هذا هو بيان الاعجاز في ابداع تركيب الكلمه وهناك الكثير من كلمات القران لو يعني تخصصنا لها حصه لما استطعنا ان نبد 5 هناك ما جاء من الكلام مفردا ولا من مثل اكواب جاءت مجموعه ولا مفردا واش كاين شي في القران جات على شان وسطوها معتنى ووسط المعتلل إذا جاء بين متخاذلين أخلى بفصاحة الكنام وما أخلى به فصاحة لا يجوز أن يكون ضمن الكتاب الماجس فلم يأتي الكوب فإنما جاء أكوان فإذا احتيج في القرآن إلى مفرد الكوب جاء بمعنى الكأس ولكن هل جاء الكأس مجموعة بكبوز؟ لا فجاء الكأس وجاء أكوان لاحظوا عنه ثم مثلا السماوات جاءت مفردات وجاءت مجموعة جاءت السماء وجاءت السماوات لكن الأرض جاءت مفردات ولم تأتي مجموعة لأن جمع الأرض أراضي والأراضي فيها شيء من ثقل لا يجد أن يكون في كتاب الله وفي آية حيجة إلى هذه الكلمة Allah-u al-lazhi ghalaf saba sa mawati wa saba at-aradhi wamin al-arri mitla hun laxik ilal-iakiziz kifatak al-lazhi ghalaf saba sa mawati Allah-u al-lazhi ghalaf saba sa mawati wamin al-arri mitla akhaf ma yukilu at-arri lakizun عنده اسمين في اللغه لاتينيه الربما يسمى اجور او يسمى قرنيت بالنسبه هو تذكره ناطه تزازاشي يعني ثقيل ولا يسمى اجور اجورا الا اذا كان لبنا لبن. ما دخلش في النار صنع أن يدخل إلى النار لكن إذا دخل النار لا يسمى نبيل يسمى أجر أو كرميت واحتيجت إليه الآيات فتخلصت منها تخلصا عجيبا فأوقد ليها مال على الطين يوقد ليها مال على يصنع عنها أجر؟ لحق؟ فأوقد ليها مال على الطين أي لصناعة الأجر فتخلصت ببلاغة عجيبة بل في هذه البلاغات زيادة الإعجاز وهو التنكيت بهامان وفرعون أن فرعون الذي أراد أن يصعد إلى إله موسى وهو رب العالمين كأن الآية تقوله إذا أردت أن تصعد إلى رب موسى فما عليك إلا أن تقن وتستمر في الإقاد ولم تصل أبدا فأوقذ لي يا هامان وعلا لاحظ ثم قال واحد الموسيقى الألماني الذي عنده السفونية المعروفة مش كونه كان أعمى بتهوخنية عند واحد سيمفونية الرح سيمفونية السابعة تسمى سيمفونية الخلود تقول مصطفى صادق الرافع فوازنت بين هذه الآية وبين مطلع الخلود أي سيمفونية الخلود فوجدت إما أن يكون موافقاً وإما أن يكون سارقاً ربما طلع على الكتاب استخلص منها تلك الإقاعات لاحظ هادان مجد بعد القتل المكسورة فأوقي ذا بيكي مشعطة للجمال وعبضتها هكذا ينبغي أن تقرأوا القرآن تنظروا في كل شيء حرف, حرف رحمة الله عليه واحد الشيء في الناس سعب تزيز مرض كان يسرع عنه كدرقيا عن المسجي مرة ديشي واحد كنت أمري تشير في تدقني كان هناك حسين رحمة الله عليه هذا شيء في البلاغة قرأت عليه جمع الجوامع و الجغر كان آية آية من آية الله في البصول و في البلاغة الشيخ ستافعز المرات رحمه الله فالذي يقرأ عليه القرآن قال كيف كانت كلها سبحان الله هذا أخر القرآن وكيد حق قلنا نقرأ عليه الشئة ألفية كلامه لا أهم محيظ يقرع لي القرآن يتأثر يقرع فقال هذا أثر كلمات الله على جسم الإنسان فهذا أثر كلمة الله فورك وتعالى عنده أثر عجيب جدا جدا جدا جدا إلا شوعد طمس الله بصيرته مرضى شفا كين شوعد من ما يسمع القرآن تهرب تعالى تهرب لأن القرآن يقبض مضجعه تفكر بحيث اللي مرضيش عليها هو ماشي القرآن لخيب لا ذات اللي خيبة إذلك ذاك رجعون إمام بوسير رحمه الله وقد تطلب مني أن أتناول بيت أو في كل درس ولعنى سكن هذا إن شاء الله تقول إمام بوسيري في قصمة قد تنكر العين ضوء الشمس للرمضي وَيُمْتِرُ الْفَامُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ أحياناً، واحد ينظر إلى الشمس بعينه ويشوف الشمس كل يوم الشمس خضراء تشوف أنت تبقى الشمس ماشي خضراء يشوفها صاحبك ماشي خضراء وأنت تعرف أن هذا الذي قال أن الشمس خضراء هو ليس كذاباً إذاً، هو مكذاب؟ ونكي منقص الحقيقة شنو المشكلة؟ علوم ريضة فيها رمض والرمض مرض يصيب العين يفقدها الرؤيا حتى تبرى اي نوعيه الرؤيا قال قد تنكر الشمس ضوءها قد تنكر العين ضوء الشمس الرملي وينكر الفم طعم الماء ساقم في واحد يشرب الماء وهو عب القراط يلاه يقل لك هذا الماء مر او في شيء شيء مغموم شيء يالدي استا <تصفيق> <الكوارات وخبير> <تصفيق> <تصفيق> ما هذا الماء لك هذا الماء مرة. كتشرب من نقط هذا الماء عذب يشرب منه ويقرئك هذا ماء عذب وهذا لا يكذب معناه راه الفهم ديالو فيه شي مرض غير ذوق الذائقه الان العيب واش في كلمه ولا العيب في العين وفي العين في الاله الشرع وفي الذي لا يستسيغ معنى القران هل العيب في القران ام في اله فهم القران في في فهمك للقران هو العيب كيما نقتحم هذه العلال النفوس في صعاب عمل الانسان ان نلخص هذه الفكره نختصر في جمال واحد هذا هو الاصل اذا هذا هو جمال القران نروي الله وحده القصه في عهد الله صلى الله عليه عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أرضاه وأخرجها الإمام مسلم مفصل بحد العدد الذين كانوا مع رسول الله وفي البخاري بغير حد العدد وقد أخرجها البخاري في غير مموضع وأول باب أخرجها فيه هو باب التيمون أو كتاب التيمون يقول الحديث طويل سنختصره إن شاء الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله في سريق يتين فوقعنا وقعتان لم نقع أحلى منها والنبي صلى الله عليه كان في السراية يسير بليل لكي يصف كمشي بالليل في ثلث الأخير بالليل أو في ثلث الأوسط في ثلث الأخير إذا أيام يفتاح حتى يدركهم الفجر وكنا بسعمل لأن يقول سيروا بليل فإن الأرض تطوى لكم كيف ينسر تقول سيروا بليل فإن الأرض تطوى لكم وفعل جميعا وعجيزا تقريما وقعت بالليل والقرآن تنزل بليلة بليلة القدر وأن يسعى سلم أسري به ليلة وأعرج به ليلة عنها ببركة ما يطولك من الأزري ومن الذخ قال سيروا بليل فإن الأرض تطوى لك فأكيد أنهم تعبوا فنزلوا ليناموا فلما ناموا وقعوا وقعتا لم يجدوا أحلى منها يقول إمام الشافع رحمه الله سافر تجد عوضا عمّا تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب بمعنى متى تجد للخبز لذتا إذا أكلت الخبز وحده بعد جوع شديد واحد يالله عاد كل شي جاج محمى واخذ شو الذي خبز يكبرون لبقص فهمون لأننا لا يجدونه طعماً كذا يبقى واحد أسبوع لتخين مكلاشي ووجد خبزاً لكن الخبز يستسعه كأنه مرق ذلك قال علماء وحد الجوع أن تشتهي الخبز وحده حد الجوع أن تشتهي الخبز وحده ومتى تجد الماء طعماً حينما تشربه بعد عطش ومتى تجد للنوم طعما إذا نمت بعد تعب إذا يتقل وانصب أي اتعب تعبا شديدا وانصب فإن لذيذ العيش في النصب هذا يحص على, على اكترحال الحركة سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب واتبرك الترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطر يقول أن الذهب لو لم ينقل من التراب لا صار مثل التراب والعود أي عود الأراد في أرضه نوع من الحطر يحتضى ويطيب به والعود في أرضه نوع من الحطر قد فوقعنا وقعته لم نجد أحلى منها أو لم نقع أحلى منها طب قال فما ايقظنا الا الشمس طبعا دايما عندهم. طب هذه هذه ماشي دائما عندهم لهذا تطلع بهذه وهذا التي ناخذ منها الاحكام التي تشبه هذه الأشياء قال فلم توقظنا الا الشمس فكان اول من استيق عمر وفلان وفلان قال سماه عمر ونسي الراوي قال عمر وفلان وفلان وفي رواية الإمام المسلم عمر وعثمان وفلان وفلان قال فنسي الراوي المهم أنه حزننا إثنان قال فجعل عمر رضي الله تعالى أنه أرضاه يرفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر قال فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على صوتي تكبير عمر ومن هنا أخذ فقهاءنا أنه يجوز أن يدرك السعلي في التكبير بش يتموت بها في صباح ومنه أخذوا الجواز من تكبير عمر لإقاض النبي صلى الله عليه وسلم قال فما استيقظ النبي وإلى على تكبير عمر علشما لمشوش عندو إذ إذ إن يبقضوا من أرسى الله يقف بكبير لأن أرسى الله الخصائصه أنه إذا لم لا يجل لأحد أن يقضى فقد يكون متلبسا بسبباته وحيد هذا من خصائص النبي السماء عليه وسلم قال لا يجل لأحد أن يقضى طبعاً نومه كنومياً قلت تنام عيني ولا ينام قلبي فلذلك لا ينتقل منه مبهوب من خصائصه أن الذباب لا ينزل عن جسده الشريف لا ينزل عليه الذباب مطلعاً ما نزل عليه الذباب أبداً حان فجعل عمر يكبر حتى استيقظ النبي فعسلم على تكبير عمر فلم نستيقظ فزع إليه الناس وقعت لهم مشكلة ذلك فزع إليه الناس شيء مشكلة التي وقعها هو ان مشاعرين, صبح ثال ثال شوف الناس كيفكوا وقت الصلاه فاتت فخافوا يتزعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبه هذه مصيبه وقت الصلاه فاتت انا السلف الصالح قلب كل واحد اذا فاتته الصلاه في وقتها كان شعبه يقولوا اصحاب يقولوا عظم الله اجركم كي عزيه وانا وقت أنه يتخلف عن موعدهما الله هل تنعيده كما الله قال أعظم مصيدة تتخلف عن موعدكا مع عالقك ورازقك ورحمك لكن يقوله عبدهما الله قال الشيخ إمامة رضي بن عياض رحمه الله قال جاهدت نفسي في الصلاة ستين سنة حتى استقامت قالوا كيف؟ قال ستون سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام علينا ما تأخر عن تكبيرة الإحرام؟ فإذلك استحق أن ينال لقب عابد الحرمين وهذا اللقب أرسلته إليه عبد الله من مبارك قصيدته يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب فلقب العابد الحرمين فجاء رسول الله فقال يا رسول الله ففزعوا إليك يا رسول الله وقت الصلافاتنا فنظر إليهم الله فقال لا ضير أو لا يضير معنا لا ذأس فقال انطلقوا فركب الناس دون أن يصموا قال فصاروا قليلا أي مقثوا غير بعيد ثم قال لهم الله فوقفوا فوقفوا فتوضأ الناس Wakala minatia asalmi bilal, azzin, fa azzana bilal, faqala minatia asalmi nase, sallu alfajr, fa sallu alfajr, shumma qala minatia asalmi bilal, aqinu al-sala, fa aqam bilalu al-sala, fa salla bihim Rasulullah sallam, فلنوا هنا أخذ الفقهاء حكماً بالنسبة لمن اعتاد صلاة الصبح في وقتها فنان عنها ذات يوم بسبب تعابين أو مرضين فاستيقظ حتى طرعة الشامس قالوا ماذا يفعل؟ هل يصل الصبح أول فرضا ثم بعد السنة؟ أم يصل الصبح أول فرضا أم الفرض يعني يقدم ركعتين رغيبا مثل الفجر وصلوا إلى الصبح بعد ذلك أو بعضهم قال يقدموا الفرد لأنه فات وكتب وإن يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليسلها وقت تذكرها فذاك وقتها بمعنى لم يتعمد فقط الذي تعمد ألا يستيقل كل الذي تعمد ليس يستيقل أو كانت له عادة هذا لا حكم خاص لكن من كانت له عادة أنه يستيقل لصرف فزر ودات من أثار تاعات أو كذا لم يستيقل حتى فرعة الشمس قال يصلي كما يصلي في وقتها معناه يصلي السنة فما يوسف الفار وانشد في ذلك اذا طلعت الشمس فبعضهم يرى تقديم الصبح والنبي اخره هكذا رحمه الله اذا طلعت الشمس فبعضهم يرى تقديم الصبح والنبي اخره ايك قصتي هذه قصتي رواها ابن حماد ابن حسين تقام التصلي لبلق اقيم الصلاه فاقم صلنا ان اتعاصم فنمسن لمته فنصكن اذا اما الناس وسلما كان يتثبت على يساري واحيانا كان يتثبت على يميني فيجعل يمينه الناس ويساره الى القبلة واحيانا العكس يجعل يمينه إلى, الى الناس يعني كلاهما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا نقبل عليه بوجهه فيجعل ظهره للقبلة وهذا ايضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهو مصطفون رأى رجلاً من بين من كان معه وفي رواية مسلم أنه كانوا لو كان معه أربعمائة رجل رأى رجلاً قد انعزل ولم يصلي معه وطبعاً إذا كان يصريه شرع له ذا ما يسول فلماذا لا يصليه؟ أيضاً في النسجين نفسه شفو حجوج جميع الناس جوج ولمصليه مع النسجين كان شيخ صلاه وقيمها فصلىوا اصغر فقال لهم صاحب المله لم تصلوا معنا انا رجلين مسلمين قال له لقد صلينا في رحالنا فقال النبي صاحبنا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجدا فصليا معنا معناه لتكتسبوا اجرا ايش اجر ويقول الاداء أداء نافلة لأن الدفل قضأ بي وهنا يا أزر الجماعة تصلي شاء الله نافلة لأنك صليت وحداً ما خافت أن يفوتك الوقت وحينما أتيت واجدت الجماعة قائمة ودخل مع الجماعة لتلحق بصلاتك أزر الجماعة التي حولها لكن ما أريد أنك صنصور ومقلب لماذا لم تصلي معنا؟ ألستم رجلين مسلمين بمعنى ماشي امرأتين وماشي كافرين الكافر لا يصلي والمرأس قد تكون الحائضاً فإذا قال إما تكون من مكفار إما حب حياً هذا هو الذي يصنع إما الذي يصنع إما أن يكون كافير وإما يكون حائضاً فإذا قال ألستما رجلين مسلمين فقال يا رسول الله لقد صلينا في رحاني وهنا اتفت إلى هذا الرجل الذي كان معه إسرية فقال لمن أن تصنع معنا؟ قال يا رسول الله أصبحت على جناب ولم أجد معاً ولم أجد معاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك أي تيم عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ويقول نفس الله الصعيد الطيب طهور المؤمن ولون عشر حجاج ما لن يجد الماء فإن وجده أنسه بشرته مباشرة وراحف أن الإنسان خلق من كراب ومن ماء فجعل الله طهره في أصمينه والطراء والماء والطراء وقال نرسع سلام بعثه وآدم بين الطين والماء أي إنسان إبن الطهرين ولا يتم طهارته إلا بطهرين إلا بأصلي إما بماء أو طراء ولا حد لكثر ذاته سبحان الله فقال نرسع سلام عليك بالصعيد الطيب فإنه يكشيك ولعد الإمام بخاري جعله في آخر رواه في آخر رواه في ثم رواه في الآخر بهذا النف فقط يعني اشتقى هذا النف من ذن حديث عمران الحسين بطوله في آخر كتاب التيمون ولم يترجم له قال باب ثم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فنان عن, فنان عن فنان ثم سقى الحديث كأنه يقول لهم بدون ترجمة وفيما ذكرته في هذا الباب كفاية لأن جد عليك بالصعي الطيب يكفيك أي كأنه يشير إلى ذلك نعم وخا إن شاء الله أيضا ال باقي الذي سقمنا لاجل الحديث باقي ما ذكرناه وهو حيدا شو. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عندما دخل الفرنسيون He tobe! Oh, oh! Per initiativeset éste bat ikon guzen, dragon risque hauksenak. Bede esriござen airtena israelita ratza izanan e Ton грamitzen aham, biden esri zeudenTu eraili pide esri zaili. Gatik, Risas hasail naif literally energi zfolka. Gtatatakura jaitan esthlu, قال جبّة ثم قال أطلب قال قبّة بمعنى الشبزالية فقال نفاصم ويحق عجزت أن تكون مثله عجوز من إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما خبر عجوز من إسرائيل قال قال Realment münew Scroll Z persecution Eta intena ong mini hilumet Judiko Otsinam melote!!! sup soa emar da ok. GETA ISO Eta Nesiote BNA!ennen wirr. por rektores Enes 3%边uatzen z murdered izanen zigen popular... Zeitari homunetua en Z Lucian. Norm Nósak erradar bad فلما جاء إليهم طلو منه موسى أن يستحبوا فلنبغوش قالوا الله نحن أخذنا عهدا على نبي الله يوسف أننا إذا رحلنا نحمل قبره معنا يعني التربة يلو سلنا موسى قال له ماذا قضية سهلة ورنوا من قبر سلنا ينسف قالوا هذا هو المشكلة نحن لا نعرف مكان قبر يوسف ولكن فينا عجوز يبقى برأي الوحيد المؤتمن على مكان قبر يوسف ثم الغصف لنا فينا فقال لهم سنى موسى دلوني على هذه العجوز فدلوها على العجوز فذهب إلي سنى موسى فتضر منها قال لها أنا موسى بن عمران نبي الله وأطلع منك أن تدلني على قبر يوسف لهذا الغرض كذا طب هذا العجوز هي مؤمنة لموسى عليه السلام كما آمنت في ذلك قبل يوسف عليه السلام وجاء الخير بين يديها فقالت لموسى عليه السلام أجل على قبر يوسف بشط قال ما هو هذا الشط قال اسأل ربك أن أكون رفقتك في الجنة يوم القيامة طب العمل قليل لكن استغدت الفرصة لتطلب أعلى ما يوجد منه قاميه عند الله تبارك وتعالى طبعا, طبعا فدللهم بعده فسال موسى ربا فدللتهم على بركه فازاحوا عنهم حتى جف النيها فإذا قبر يوسف في وسط البركه في وسط هذه البركه وطبعا سيدنا موسى وردت علينا قصص من الرققه دي هكذا في قضيه الاحسان الى الامهات سيدنا موسى كان يقول يا ربي ارني من يكون رفيقي في الجنه من يكون رفق في الجنة فقال الله له قف في طريق فإذا مرك بك شاب فهو رفقك في الجنة سيدنا موسى وقف في طريق فأول شاب مر علم موسى عليه السلام أنه رفقه لكن سيدنا موسى لم يسأله ولم يكلمه وإنما تبعه من حيث لا يشعر هذا الشاب لينظر بما استحق هذه الرذقة فلما تبعه وصل الشاب إلى خلمه فدخل هذه القيمة وإذا أمه عجوز لا تقوى على الوقوف ولا على الحركة بلغت من الكبر عتية فأحسن الشاب من حالها يعني غسلها وأبدل ثيابها وأطعمها وكان في عنده لحم فشواه ويدكه يدكه بأسنان ثم يلقمه أمه كما تطعم الأم صغيرها فلما خرج الشأوة بعد ذلك رأى موسى من بعيد أن هذه العجوز رفعت يديها بمعنى تدعو لكن موسى لا يسمع ما تقول وليسمع ما يزعو بينهما الحديث فلما خرج الشاب قال موسى عليه السلام من تكون هذه المرأة؟ قال الشاب إنها أمي قال منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال منذ عشرين سنة وأنا وحسن من حالها معنا مقنطش فقال موسى وهل تدعو ذلك؟ قال نعم منذ عشرين سنة وهي تدعو لي دعوة واحدة لا تغيرها أبدا فعجلت من ذلك قال ماذا تقول قال تقول الله جعل جعلني رفيقا موسى بن عمران في الجنة فقال موسى عليه السلام فإن الله قد استجاب لدعاء أمك وأنا موسى بن عمران إجان صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال صدقوا ما عاهد الله عليه الغلام ميصرة الذي قتل ولم يجدوه ليقدروا قال تنكفت شعر القضاء ثم نزل سره من الطيوب فأكلوا جد وكان من أطفال الشهداء المسلحين فخذ الصحابة قال حليلها ربما شيء عندها بالولدان فبحثوا عن أمي فسألوا قال ابنك استشهد لكن كنوح الخبار قدنا تقولون لي فقد أمه ما هل أكلت في كيف عمي هل ما صد إذني إلا ودع بعد الصلاة يقول اللهم احشرني في حوى صلاة في الحين رجال صدق ما عهد الله عليه واحد صاحب جاء إلى رسول الله, صلى الله عليه وسلم بايعه على على الكتاب فقال رسول الله عليه إذا انتصرنا سأجعل لك كذا فقال والله ما عهد على هذا باعتك يا رسول الله قد فعلى ما باعتني قال دايعتك أن اطعن بهذه في هذه ولديه خنجر في هذه ايث الخاصره فلما وضعت الحرب أوزارها بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد طعن بخنجره حيث اشع فقرأ ان النبي صلى الله وقع وقرأ ان النبي صلى الله عليه صدقوا ما عهد الله عليه وحينما وضعت الحرب اوزارها في غزوة بدر الكبرى وقف النار صلى الله عليه وسلم على جثث الكفار ينادي فيه هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال عمر الخطاب يا رسول الله ما تخاطب في هذه الجيال؟ قال ما أنت بأسمع منهم اليوم يا عمر ثم قتل قوله تعالى فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ يكشف الغطاء وعما يحد عنك السمع والبصر فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ معناك تنظروا لا لم تكن طراث في ذلك أه... اسلاموفوبي شنو المعنى ديال اسلاموفوبي اخي يقول كاين شي برنامج في اليوتيوب يتحدثون عن شي حاجه اسمها اسلاموفوبي إسلامو يعني كلمه اسلام ولا فوبي لا فوبي هو الخوف معناها الخوف من الاسلام, من الإسلام. أو يعني خوف المسلمين فين اوه كتترجمها اسلاموفوبيا لا فوبي دينية يعني دائما الخوف من الشيء الخوف من الشيء طبعا الذين يخافون من الاسلام من الاسلام او من القران من السنة, الخوف لا من ان الاسلام والقران يقض مضاجعهم مخطئين <تصفيق> شاء الله تعكم من ليله تقول الشاعر. لو يقاسي قيس ما اقاسي لا سكن لي لا جرى ذرتين هذا الزوج هذا مجنون بليلى وحدها وانا مجنون بين الزوجتين هذا قيس بن الملوح وكان قيس المذري مسمى مجنون ليلى انتسبت كانت شعرا في ليلى لكن اسمو واش من عذري اوه لما راى الاد ديالو شفين الحاله ديالو اشفق على حاله فقالي يا ولدي يلا تمشي فتعلق بأستار كعبة فاطلب الله أن يشفيك من حب ليلا فذهب معه فتعلق بأستار كعبة فقال اللهم زدني بليلا ولها وولعا ولا تشفيني منها أبدا قال فطرى شعره وها معرى مكتب في الغابة مع الصباح يعني في آخر حياتي خاف أنه تشفى من حب ليلا لأنه سخم لعنده القلب استدذى قريت <تخيل> شي واحد عاش بالنسبه له لمده 30 سنه هناره تخرجوه ويغسلوه وتسب... ويسبوه غيمرض غادي يسقهم مرض علاش اخرجوه من قريتكم انه منسيه تتظاهر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين الحمد لله